وَأَنزَلناَا مِن السَّمائمَاأَ بِقَدر فَأَسكََّهُ في الأرض وَإَِّا على ذَهَابِ بِهِ لَ قادِرون فأَن شَأنَّ لُمْ بِهِ جََّاتٍ مِن النَّخلِون وَأَنا بِلَكُمْ فيِيهَا فَوكِهُ كَثَ لكُمْ فيِيهَا فَوكِ َثَةُ وَِنْهَا تَأكُرون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 وَلَ قد أَْرسَلنا نُوحًا إلى قَوْمِه فَقَا يَا قَوْعْبُدُ اللهَّه مَا لَكُم مِنْ إلَه وَيْرُهُ أَفَل تَتَّقُون فَقَا الملَاءُ الذيذينَ كَفرَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِللاا بَشروا مِثُكُم.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 كل مما تأقلون من هو يشب مما تشبون.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 إن هوو إِلَّا رَجلُُ نِفْتَرَعَ اللهَّ كَذِبَوا وَما نَحْنُ لَ بمُؤْمِنين قالَا رَبّ صُرني بِمَا كَذَّبُون قالَا عَمَّا قالَلَّ يُصْبِبحُ النَّ نَادِمين فَأخَذَتهُم الصَّيحَةُ بالِحَِّ فَ جَعلنهُمْ مثأَمْ فَبُعدْدًا للِلْقَوْم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 قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ نِسَاءٍ إِلَيْهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۖ عَٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يشركون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 فَإذ نُ في خَف الصّور فَلَ سَابَبَهُم يَوْومَائِرِ وَلَا ييتساءلون فمَنْ تَقُلت موازينهُ فَأُولائِكَهُ المُفِْحون وَمن خَفَّتْ موازينهُ فَأُولائكَ الذيين خَصِوا أَفُسَهُ في جَهَنَّمَ خالدون.